وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونكُم مِّنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُم مِّنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَثُونَ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُونكُم مِّنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكُم مِّنْهَا وَإِذَ ٱلَّيْلَ يَلْبَسُون خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا وَإِذَ ٱلَّيْلَ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا اذَ ارْأَمْ سَنَا قَدْ لَكَ مِرْسُ ولا, وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَا أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ أكم الصدااتَ لذوك الشَّمس إلى عتاق اللي وَقُ آن الفَذر إن قُرآ الفَجر كان مشحودَ إن قُر آن الفَجر كان مشحود وَمِنَ الليْلِ فَتهجد بهِهِ نافِلَكَ عَسَأَ يَذَعَسَكَ رَبّكَ مَقامامًا نحمودَ وَمِنَليْلِ فَتهجد وَقَرِّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَقَرِّبْ بِأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي وَاجْعَلْ لِي مِلَّةَكَ ودع ان لله كالثان نصير وقل جاء الحق وزهق الباطل وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهقا ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا وارين إلا فتاه وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونا أب جانبه وإذا أنعمنا عليه الإنسان أعرض ونا أب جانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَيْأُوسُ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هو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 وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَمْحَلْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لا تجد لك به علينا وكينا